إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة, وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين